وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ رَبَّنَا أَسْفًا قَالَ بِئْسَ مَا قَرَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِ أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَنْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ بِنَا أُمّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمَتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ فَلَا تَشْمَتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ أَوْ لَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَمُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُهْلِكُوا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين